ظر في غد الهلقات وغد يميني كانت اقدى روحا بيننا فالقلب ارضك والهوى كانت اقدى روحا بيننا فالقلب şaقيم كانت أقداو حالة <سؤال> بيننا فالقلب واردك كانت أقداو حالة بيننا فالقلب واردك والهواي هواك فيني عيني من الصحب كريم سواك وبخاطري ألف شجون قد حوات نفسي وقلبي بالدعاء يرمى وبخاطري ألف شجون قد حوات نفسي وقلبي بالدعاء يرمى صبرا أخي Yumakın kâneti, ahdauhâlatı, benana, falı kalb uharuk. Ve hawaihâkin kâneti, ahdauhâlatı, benana, falı kalb uharuk. Ve hawaihâkin kâneti, ahdauhâlatı, benana, falı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 والهوى يهواك إن كانت أغنى وحالت بيننا فالقلب وعرضك والهوى يهواك أيامنا ولت وراحت ونضمت في لحظة قد أغمضت عيناك ودعت يا شطر الفؤاد ونبعه على المنا اقو د بيننا فالقلب كانت اقو د بيننا فالقلب